لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدو خيراً أو تخفى ee hu au tafu an su in fa in laahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa اذكروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا Si Oonan asete oli usul aina val Blake. Musi 26 Nert سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من فَم فَقَدْ سَأَنُ مُسَ أَكْ بََامِ ذَلكَ فَقَاالُ أَلِنَ اللَّ جَهَرَت فَأَنْ خَذَتهُ مُ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 وَرَفَعَّ فَوقَغُ مُتُ رَ بِمِي سَكِهِم وَقُِنَا لَ مُدُخُلُِبابَ سُجَّدَ وَقُِنَا لَهُم ل تَعُّ فِي السَّبَتِ وَآغَذْنَا مِن غُمِّ سَقًَا